بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا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 اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 117. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا 118. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الله إن الله غفور رحيم